من أبرار فاضل مدينة قبائل ما كانوا لذناريا تخبون من, من الصفاتين. لا تردوه اللهم صد وزد وقبارك عظيم سلاة الله Perlukan dan perhatikan Sambutan dari Walid maaf Adalah Hadirin rahimahumullah Untuk zikir dan saldik atan Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Muqarlam Habib Syekh Abdul Qadir As-Sqab dari Solo Kepada Al-Muqarlam Habib Syekh Abdul Qadir As-Sqab Di persilapan Allah mazri ala sijina Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta maaf Sebelumnya saya berharap semua Syekh kering dan syekh Rat, Ya, dan kita Karena tadi mungkin diguyur hujan Tempatnya basah, saya minta Semuanya yang tenang Supaya acara bisa lebih bagus dan jangan berdesak-desakan kalau bisa dikasih luangan sedikit supaya tidak orang itu nanti capek dalam keadaan berdesak-desakan begini. kita niatkan salawat ini insyaAllah dengan niat kita mencari hidup Allah dan Rasulullah Muhammad SAW dan dengan salawat ini insyaAllah Allah akan menyelesaikan semua permasalahan kita memudahkan semua kesulitan kita kesulitan bangsa kita Kesulitan negeri yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan besok, InsyaAllah hari ada-ada cerbon, -ada tanggunglah temp ya, aman punyai, ya. Tanggunglah temp, tidak ada jawilis, yang tiada kerja, InsyaAllah mudah-mudahan aman, tidak ada apa-apa dan semua berjalan dengan lancar dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan di antara kita yang lagi sakit. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki bagi kita yang halal, banyak barokah baik dunia akhirat. Semoga semua yang hadir ini apa yang diniatkan yang dihadapkan kabul insyaallah di barakati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya minta Saya bisa membuka acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah wa lakum ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Jangan ada yang merokok. Itu yang merokok dimatikan Jangan ada yang merokok Yang tenang supaya tidak merokok Rokok dimatikan Soalnya menjangkau yang lain the Lord has won ذكرين وسنبقى إلى الفجر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعلم الله بغيره. يعني إن شاء الله كنا نسبي فاضي نسبي سبوق سنبدأ للفجر من أهل بأهل العزائم أما لأهل الرخص فعشر دقائق كافية. يا سامح سربوك، إنتو مفني أذواقاً تيجي، مفني أذواقاً تيجي. والبركة متساوية. يا بركنا، كتادا متساوياً. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي اجتماعنا الليلة في محبة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وبحضور المحافظ ووالي المدينة وبحجور حبيب الشيخ الشيخ الحبيب عبد القادر الثقاب أطال الله عمره وكذلك المشايخ والحبائب الآخرين الحاضرين وأنتم أحباب النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام إذا وكم فلتبارا بشيطة مرحبا بشيطة مرحبا بشيطة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنزعجوا من الشتاء فالمطر رحمة وسأخبركم عن أحد الأولياء الكبار ماذا كان يفعل عند ذكر الله عز وجل المطر رحمة وسأخبركم قصة عن أحد في الكبار الذي كان يذكر تحت المطر يا ولي كان يتحدث أحد كبار الأولياء آخذ من سيدنا أبو بكر الصديق واخذ من سيدنا علي كرم الله وجهه فهو جمع البحرين بحر الصديق وبحر سيدنا علي جمع العلمين هذا الولي سيدنا عبد الخالق الغسدواني من مرو اليوطيطان بتاع سيدنا عبد القادر الجوزاني beliau ada keratan ulia yang mampu dia buat itu buah istimla dari para ulama yang siddah kan Allah Subhanahu wa taala begitu ulama ذكر الله يذكر بكلمه الجلاله الله أربع وسبعون ألف وبلا إله إلا الله عشرة آلاف وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أربع وعشرون ألف الله الله كل ساعه 10000 كل ساعه اللهم صلوا على كل ساعه كان يذكر تحت المطر لأن المطر رحمة ولأن المطر يحبس الجن الكافر عن الإنس لا يمكن للجن أن يبقى تحت المطر فهو يحترق فكان يذكر تحت المطر لعلمه أن الجن لا يمكن أن يحضر تحت المطر لأن المطر يميتهم لأن الجن من النار مخلوقين من النار اما الهمطر فيطفئ النار ترى الجن ترواد على النار بقدره كانت قويه لتنير بها على وجه وهذا هو المطر ملككم يسبح الى يوم القيامة ويكتب لكم فصوا لكم يا احباب النبي المصطفى كما يوضح فالمطر يطفئ النار مطر رحمة نزلت علينا حتى تطفئ عنا نار جهنم قال يا فوديني اطلبوا فصوب لكم فوبوا يا رب العالمين وذاك الولي إذا لم يكن هناك مطر ينزل في الجب ينزل في الجب تحت الماء يسبح الله عز وجل ثم يخرج حتى يتنفس ثم ينزل تحت الماء حتى ينتهي ذكره ويأخذ ذكره ثمان ساعات يوميا يستحقه كما كتاب الله ورسوله ان يغرق ويجمر في التمور lalu بسقينا ثم علينا جاءت في الصباح يديك الى تنزل في الماء فإذا من حركهم وبهذه القوه امره الله عز وجل جاء الهاتف الرباني الى قلبه ان يا عبد الخالق ذلك الكتاب اذا داخل حفير بابنيه في البابنيه في الكبابنيه ندبر يا عبد الخالق اذهب إلى المكان الفراني فجئ ان go في المكان الفراني فتجد صخره صخره ستون ميكستون فتجد صخره فوجه نظرك، فوجه نظرك على هذه الصخرة. فتنفجر منها، فتنفجر الصخرة ويخرج الماء من هذه الصخرة. على، وأنت مسؤول أمامي. أمام الحق عز وجل سأخلق من كل قطرة من ماء هذه الصخرة ملك يسبح إلى يوم القيامة وعليك أن تسمي كل ملك باسم متهير عن اسم الآخر نسوى من قبل آيات إسوء عليك طريقة يوم القيامة apa yang kamu bilang? Saya bilang, tapi saya berkata di hari kemudian. Apa yang kamu bilang? Nazara ila sohra, lakarajal maa, fahalak Allah ala kulli khatra malak. Ya? Ya, ya, و اشر على المصحف محمد بسر dari bertakwamu mengumpulkan berpesan itu dan dua lah setiap ayat dari ayat akan menjadi malaikat yang bertasbih ilaion seperti itu wa anta masulun an tusammia kullu malak bi ismi mutaghayyiran an yukarrar al ism marratain Ya malaikat bertugas dan di perbaharukan di mana-mana ya pasti jika tidak sama dengan apa yang lain. Wa malaikat bawa tasbih untuk keselamatan umat dan umat Rasulullah. وهذا كله بفضل الذكر، ذكر الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تفقنا عذاب النار أي أن الذين يذكرون الله يجعلهم الله يجعل له لهم علم علم رباني يتفكرون في خلق السماوات والأرض أن يأتيهم ذاك العلم علم ما هو موجود في السماوات وما هو موجود في الأرض. Orang-orang yang berfikir seperti malam pada malam ini dan semua apa apa dapatkan inspirasi dari Allah untuk memahami kebesaran Allah yang sama yang Allah. Walahada qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal nabiy. Jika marartum bi riyadil jannati fa لأن قال يا رسول الله وماري وابو جنة قال حلق الزكر وهذه حلقة من حلق الزكر هنا تقومون بها بالصلاة والسلام على الرسول المصطفى عليه ربما الصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحساس حبا فيها تولنا صحابه صدقهه افضل الصحابه لرسول الله كما صدقه adalah mati mati zikir terutama dzikir pada malam ini di bawah lautan hujan insyaallah ketika rahmatullah انتم هنا تصلوا على النبي صلوا على النبي وساعه او ساعتين مع حبيب شيخ مع الشيخ الحبيب. سأقول بجبل. أباكك بجبل مع أبو الشيء. إذا كذبت. ثم يتعبون، فيتوقفون. في ثم يتعبون <تصفيق> في النوم. سأقول برجبي. من كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يخلق الله ملكا يسبح إلى يوم القيامة، ويكتب لمن حضر بهذا المجلس أو أي مجلس ذكر setiap apa saja tata kepada akan menciptakan dari perjanjian dan ciptaan malaikat yang berpraktik dan menuturkan kepada kita semua di lautan Wal malaikat la Dan malaikat sudah pratama yang kita sebut tadi ya. Nah. Hari ini, يوم عيد. Nabi. ولذلك الشيخ الحبيب جاء بأجمل ملابسه وهذا هذا بعد من بصالها هذا والجميع حضروا بأجمل ما عندهم وما هو اي واو هو افضل ما عندكم اه هو ما هو الله يا اه يا اذا كانت بعد ما بعد هذه نقول قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا مسجد الان اي خذوا زينتكم خذوا افضل ما عندكم الى مسجدكم حتى يكون منظر المسجد مبارك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 زينه بالصلاة والسلام على النبي المصطفى، فالجنان مزينة بالصلاة على النبي، وأنتم هنا زينتم مساجدكم بالصلاة على النبي. صلوا على النبي يا سيد الصلاوات، صلوا على النبي على النبي. سبحانك تاؤس الله، كايا الله مالك البرسلات، بس تاؤس الله هي. صلوا وانتبهوا لما قاله الله تعالى في القرآن الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي اجلبوا معكم زينتكم وما هي أجمل زينة في الوجود ومن هو الذي زين السماوات والأراضين بعروجه هو النبي صلى الله عليه وسلم فقام حادي حادي قال يا جماعه بيحيى الله بيحيى الصلاه بيحيى التفسير بيحيى رب الله سبحانه هو الذي زين الكون جميعا بعروجه إلى حضره ربه إلى مقاب قاب قوسين أو أدنى الله تعالى مبركا برياده وسمع وشماره كما yang تزينت السماوات والاراضين بوجوده صلى الله عليه وسلم. sebab bahwa Allah bila wujud alif ini di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pada malam ini dia punya فبمن تشفى سيدنا آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة المنهية فأمر فسجد وشكر الله وتاب واستغفر وقال يا ربي اغفر لي بجاه محمد قال وما أدرى ما تعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم قال رأيت اسمه Zi, haziin al-samaوات wal-aradīn, faghfirni bhihi ya Rabb al ya Nabi Muhammad ya Jabir ada di surga dan aku ada di sana maknanya kundi. Nabi ada memohon ampun ya Allah ampuni saya dengan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu berkata dari mana kau tahu tentang Muhammad? Nabi ada menjawab, aku melihatnya. Nama Nabi Muhammad muncul di langit langit terbinya. قال الله تعالى للقلم اكتب قال وما ما أنا بكاتب قال اكتب لا إله إلا الله فكتب القلم سبعين ألف سنة لا إله إلا الله تتبيقين أن الله سبحانه وتعالى هو ما يتخذ وله أطول ضي قوليس هاي قلم فريثة وو ما تحذف نزياره عدو رحفة عدو رحفة عدو وهي أطول فريثة لا إله إلا الله ثم وقف فقال الله تعالى للقلم اكتب بفعل الامر اكتب قال وما انا بكاتب قال اكتب محمد الرسول الله فقال ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك قال لولا محمد لما خلصت احدا من خلقي Allah berkata kepada Al-Qalam, Al-Qalam tulislah. Al-Qalam yang harus aku tulis? Allah, tulislah. La ilaha illallah. فقد الله وكذا امبارح قريشلا قال تتوجهوا اتهر اتقريش الله قريشلا محمد الرسول الله فتقبلت عز وجل جميع الملائكه ان يصلوا على النبي المختار في كل لحظه في الجنان او في الاراضين بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اما يتذكر para seluruh malaikat ada membaca salat pada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita ketika membaca ada membaca salatnya ya الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنرجع الى الايه الماضية ونقول قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد اي قبل الولوج الى المسجد او قبل السير الى المسجد فاغتسلوا وصلوا ركعتين ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا هذه الصلاة معكم الى المسجد حتى تقبل سلاتكم في المسجد. سلالة فيها كلي اسمها نور هذا صلاة. يعني إذا برأتي مسجد، معك كل موقع برأتي مسجد مانع. برجلا في هذا موقع تلا صلاة سام في المسجد هذا صلاتك الله سبحانه وتعالى. وهناك معان معان كثيرة ومنها معنا. خذوا زينتكم عند كل مسجد أي اجعلوا مرافقا لكم صاحبا لكم مرشدا لكم النبي صلى الله عليه وسلم أي خذوه بقلوبكم إلى المسجد ولا تتناو تتوانوا عن أخذه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة أن, أن يكون في قلبكم نازر سامع مبصر فهو النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام وهو العبد المخلص لربه سبحانه وتعالى. يعني قال محقق ربي أهتم فأرجع إلى التذكر، فأرجع إلى البدن، يدوق، يعني أبداً، حتى إنك صلّى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي محمد هو الذي ينير بجانب الله سبحانه وتعالى، فلا تنسوا أن تجتمعوا في حلق الذكر في المساجد أو في البيوت أو في البراري كهذه البرية هنا اجتمعوا وصلوا على النبي وهذا المطر نازل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو منصرنا وهو نازل علينا ويا الله يا الله وهو قادم علينا ان شاء الله بمحبه النبي المصطفى اللهم صل على محمد الله سبحانه وتعالى نفسك ولينا نجيزي نفسك ولينا نجيزي واخيرا جيزي نفسك وراء أصوال سبين شهر واشر مجيعة العلمة شوق بمين شهر شوق بمين شهر اهلا اهلا وسهلا يقولكم احيان مع رب duduk hukum al-yul pada dengan al-arba wa khusur batha jikum wa khusur batha jikum wa kepada para patap dan patap menuju kembali kabar rida semoga salawat dan salam al-jaw wal hataba saya menyapa di pak asmat kota saya terima kasih dan terima kasih so sangat tenaga para panitia yang kemudian yang namanya Bapa euh mulihat majlis khotbah ustaz Usman. Saya mengucapkan terima kasih dan hadirin semuanya mohon doa para pulang dulu mari ada saudara akan ada saudara yang paling untuk para. Ya setres katiba ada anak selesai. masjid bila masjid al-amin di فصرف أقبل بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول بالدعاء فتقم بالصلاة على محمد، وان كانت دنورك ليست تقص، تقبل بالصلاة على محمد. اللهم صل على النبي. وإن جاء الإنجاز الرماده، وان جاء الرماد رطه. قلتم بالصلاة على محمد وفي القبر وعند القبر التعذى بالأمور وترحم بالصلاة على محمد محمد عليه. عليه ولا تخشى ولا تخشى ولا تخشى الله عليه السلام ملكين عنده سؤال إذا تعالى تقول لهما محمد محمد ما كاينه واك اذا تايا كله مع محمد اطالبوا داخل الفكر جتناوا الملائكه قدامك جاوا محمد قاموا بك محمد وهامر محمد محمد محمد محمد لا كلهما محمد اللهم صل على النبي على النبي اصدق siapa Tuhan Bisa yang mengamalkan siapa itu Muhammad sebut Muhammad aku panggil Muhammad ai rabbi Muhammad yaqin ya. Saudara-saudara ya. ya, salatlah soalnya di sini banyak Wahabi. Nanti adik kita punya Tuhan Nabi Muhammad tidak. Ya. Jadi sama kita. Jadi sama bukan maksudnya menduakan Nabi Muhammad tidak. Maksudnya kita pengingkar Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan jemaah nanti jadi beriru ya. kalau ditanya yang patut juga aku adalah pemerintah dari Muhammad alhamdulanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berdia adik syekh yang beriru itu yang berhati ya, -um -um. ya, <laughs> ya, kalau tidak berhati Allah yang berhati dia berkiru insya Allah cuma berapas kalau tidak berdia sama Nabi Muhammad Pokoknya takut kalau orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah Tuhan kita, bukan surga kita. Ya, ropi. Allahu سبحان الله ما هو أتقى منك يا رب العالمين سبحانك يا رب العالمين سبحانك يا رب العالمين سبحانك يا رب العالمين سبحانك يا رب العالمين سبحانك يا رب In Allah, in Allah, in Allah, in Allah حبيبنا وشهيدنا وقراة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء الإسلام. اللهم ما جمعت أجمعنا على الصباح فجمعنا في الجنة بالصدقة. الله ما جمعت أجمعنا على الصباح فجمعنا في الجنة بالصدقة. يا مولانا يا مجيب يا قادر لا يدير. توسلنا إليك بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتقديم حاجاتنا وحاجات الحادين وحاجات المسلمين عن قريب. الاسراء المسلمين، والله من سور الاسراء والمسلمين. واخليك البقرة واليهود والمشيئين. والله ما إلا نسألك رضوة وإذن الدين والدنيا والعافرة. يا ميسر كل عسير. يسر علينا كل عسير. فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج الى البيان والتفسير. هاجاتنا اليك قدير وانت عالم بها وخبير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وبالآتنا حسنة ومنها لا نار. يا رب لدينا خاضر يا السمويني على الأمة نفيه محمد dari Muhammad hale ta Nabi Muhammad Mereka ingin berjumpa Nabi Muhammad di dunia segala di akhirat Berilah kepada kami kemuliaan agar kami dapat berjumpa Rasulullah walau dalam mimpi-mimpi kami walau dalam kami bersiarah ke Madinah Al-Munawarah Berilah kemudahan kepada kami untuk kami menunaikan ibadah haji dan umrah serta bersiarah di tanah Madinah Al-Munawarah ya Allah, ya Allah Terkumpulkan kami Ayah, ibu kami Anak, cucu kami Keluarga kami Pencinta-pencinta kami Orang yang mendukung kegiatan kami Bersama Syedih wa Hadidih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di wa dunia wa agra Ya Allah guru jadi. Jati Ya Allah Kami berharap semua Ajar kami kelompokan ya Allah Ajar ya, kami banyak ya Allah Ajar kami banyak ya Allah Penasih, hamba penyayat, semua yang hadir yang terkena hujan ya Allah, dan beri kepada mereka darah karahmat dan kemuliaan sebanyak dari air hujan yang turun pada malam hari ini. Kami bersolat kepada Nabi Muhammad yang ada di Masjidil Haram. على سيدنا محمد يا هادي حجر من المطر وصلي وسلم على سيدنا محمد يا هادي من الشجر وصلي وسلم على سيدنا محمد بعدل شار من البشر يا رحم الرحمن على هذه النيه وكليه الصالحه وعلى ما نواجههنا واثرنا الصالح من ساداتنا علي علي من ابي بنات فاطمه الزهراء الى اولاد فاطمه يا ارحم الرحيم بالسر Selamat berlalu semua namidnya Masya Allah, mudah-mudahan ini akan membangun berkah bagi Cirepon dan sekitarnya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam. bersemangat Fazirin, sayangat Allah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Demi kiasa antara Cirepon bersikir dan ternyata-terempuan pada kesempatan malam hari ini Maha Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sahabat yang hidayah kepada kita dan menghimpunkan semua doa-doa kita kepada guru kita al-Ustadz Amin Nurono Al-Bini. nama kemuacara kami mohon hadirin sekalian yang puji kepada sekita kono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I <laughs> know.